إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أُخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليهم ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام عباد الله أتناول في خطبتي هذه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 كذلك أرادت السوق والاقتصاد محرابا للقيم والأخلاق تحمى فيه الحرمات وتصان فيه الحقوق وتحفظ فيه الأموال وفق منهج قائم من الربانين وأوفوا العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل والقضية بالرغم من هذا هي قضية إيمانية في المقام الأول كل واحد منا لا يناله هم كمثل ما يناله هم في لقمة العيش والقفة والملاح هاجس الجميع ومشكلة الكل وتفكير العامة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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ يَرْزُقُكُم وَلَا تَرْزُقُونَهُ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا الذي أقام أهل الإيمان دينهم وصلتهم وتوحيدهم وقوة اعتقادهم على هذا التوكل العظيم ثم نحن في عصر التقنيات نحتاج إلى إيمان العجائز ويقين الحبوبات ربنا ما شقال حنك نضيعه وراز قدود بين حجرين إن اهتزاز القلب وعدم ثباته واستقراره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 فقد استبرع لدينه وعرضه لم يرد في شاء ولم يرد في شرعنا أن من تخل في أسباب الدعاء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يبض يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وقد غزية بالحرام فأنا يستجاب لذلك أولم يرد في شرعنا أن نتج أن نتحرى الحلال في معاجننا وأرزاقنا وإن بعض الناس يستبطئ لا لا يقتنع بواقعه ويستبطئ الغنى فيسرع وفي سبيل جمع المال فسدت ذمّ وضاعت وفقد وازع الإيمان والأخلاق وغاب الضمير في معاملات تقوم على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 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون ولذلك لو أردت أن أتحدث عن بعض صور الحرام سوف أركز على ستة صور من صور الحرام أظن أنها مشاعة وأبدأ هذه الصور بصور الموظفين الذي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 أسوار وحوش بيت المال فأخذ الدرهم وأعطاه لغلام لعمر طفل من أقفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل به السرور على نفسه قال معيقيب فلما وصلت بيتي وقبل أن أخلع ثيابي جاءني رسول عمر يقول عمر يريدك الآن قال قلت الأمر جلل فأتيت فجلست أمامه قال يا معيقيب أي سوء رأيت علي؟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 يعمل بزيت من بيت مال المسلمين إن كان أمرهم ترقناه وإن كان يخصني ويخصك أدفعناه وتكلمنا في الظلام أي نفسية هذه النفسية المتجردة من الموظف الذي لا يقبل الرشوة وللأسف الشديد الرشوة عندها مسميات امسح له شنبه لا ما تمسح له شنبه ما لكم له تسهيلات كلام فارغ لها رشوة في النهاية لعن الله الراشي والمرتشي والرئيش قالوا يا رسول الله الراشي عرفناه الأده والمرتشي عرفناه الجبل من رئيش قال الواسطة اجي القاهم واقفين وده معابسوا يقوم يقول لا يا أخي أديه حاجة يا أخي فوت أمورك يا أخي أديوا. ما أنت بتجهدي نفسك والله لحد حد تجي تجيء ده ذات ملعون ما نال أي حاجة لهذا فأنت أعطواته ولا صدقوني بلح لك أن أرى يا أخوانا صلوا على الرسول قال له صلوا على الرسول أيوه. لا هذا في العام في شغل يعني قلوا صلوا على الرسول يا أخي ادوه يا أخي انت مجيسة يا أخي ما تكتنها يا أخي صلوا على الرسول أدوه داء ملعون لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الرائش داء المستغرف فيه يا أخي أدخلك شلوه جايد لنفسك لعن مالك يا أخي الموظف قال ما أنه يتقاضى راتب لا تقول لي الراتب ليس مجزي اترك العمل هذا عقد المسلمون على شروطهم هذا عقد إن لم يكن مجزيا اترك العمل وأخطر من ذلك الموظف الذي يذهب إلى الشركات ولأنه يتعامل مع شركة معينة ويشتري لهم مبيعات يعطونه أجرا معينا زائدا فوق الفاتورة حرام حرام لا أشك في ذلك ولو كنت تشوف أخبر رئيسك وأخبر موظفيك ومديريك قل أنا أخذ كذا ولو هذه وهذه الوساطة لو تمت من غير موظف جازت زول ما شغل مع موظف بيروج لشريفة ويمشي يشير ويبيع من دين لديل وبدو عمولة البايع والمشتري هذا حلال أما موظف قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول أي زول شغال عامل في دولة بيجيوا هدية غلول حتى ولو كان خروف سماية شغ... انت... انت مش دين هم شغالين معك ما بيع تظلمون بتادي ايضا لحبه لكن هم برضه لا ليتقربوا لك يوم في السماية سمع عندك سماية جاب ليه خروف لو دول عندك دين رجعوا قولوا يعرفتوني وين؟ من اين من... مش هدية دي ما الرشوة هدايا رسول ما قيل رشوة الرشوة دي حقمة براها هدايا العمال غلول أي إنسان يعمل في مرفق من المرافق ونتيجة هذا المرفق تعرف على مجموعة من الناس خاصة عملاء يعملون معه أي زول إديو هدية حتى لو ما بروش فتي خروف خرف سماية كله غلول لا يجوز وقال عليه الصلاة والسلام لعماله إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب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 حتى المخيط نأتي به قال له من والله الله على أمر أمة شيء فليأتينا بقليله وكثيره أكدوا الكلام تامي ولذلك هذه بعض الصور في هذا الإطار الصورة الثانية من صور المعاملات الفاسدة والتي تؤثر حتى على مستوى الأمة وتخلخل أمن المجتمع بتسليط الأعداء يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند وفي سنن أمي داود إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم تبايعتم بالعينة في الأسواق وأمريكا تتصلف عليكم بالطائرات ما علاقة البيوع الفاسدة والمعاملات الخبيثة المحرمة إنها تدمر مجتمعات وإنها تجعل المجتمع في صورة طبقات وتدل على أنانية الناس واستقلال حاجتهم بيع العينة باختصار الكسر بيع العينة ذا أن تشتري سلعة بأجل وأن تأتي وتبيعها لمن اشتريتها منه كاش بأقل منها هذا بيع العينة ويسمى أيضا بالتورق وقال عنه ابن عباس التورق أخية الربا اشتريت منه شوال بي 100 ألف بي أجن الشوال بعد شهرين بيستدد له جيت لدى دكان. أو بتاع الدكان الجنب وممكن المسألة تكون في صورة عصابات في الأسواق يقول له اشتري منه بي 80 يشير لـ 80 كاش ومشي. وبعد شهرين حيستدد 100 ألف هذا بيع العيمة وهذا إذا وجد في مجتمعاتنا تأكد أن أعداءنا سيتسلطون علينا وأننا سنذل إذن أدركت أن الأمة مسلسلة في أخلاقياتها فإذا اختل المسجد اختل الشارع وإذا اختل الشارع اختلت الجيوش وإذا اختلت الأسواق اختل أمن المجتمع وتسلط عليه أداء أيها الأحبة بيع العينة حرام والتورق حرام قال ابن عباس سلع درهم ودرهم وبينهما سلعة وحريرة انت في النهاية دائرة 80 ألف لو قلت لات ديني ألف برجع لك مية ثلاث بيقول لك ربا تقول لات شوال بي 100 وتبيعوا له 80 معناها انت شلت 80 ورجعت 100 ألف هذا هو علم الربا واختلف العلماء اذا تم البيع لآخرين زواب كسر عن آخرين لا يعلمون انه انت كاسر ما كاسر لكن انت بكسر البضاعة معروف من السعر انت بتعرفه بضاعة منا ملايين ايجي بيعلي بملا... بأشياء اقلة ده معنى كاسر ولكن قد يكون فيه شبهة وليس بحرام اذا بيع هذا ال... هذه البضاعة لاخر وكسرت. اما الذي يكسر البضاعة ان اراد السيولة وقصدها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 يدفع فيها الإنسان شيء ويبدأ يشارك فيها وترق القرعة وباحد يطلع بعربية والبعض يطلع بدون حاجة أو بأشياء ما عندها قيمة هذا قمار وما لا أشك فيه حرام حتى الذي فيها التلفون مع تعاقد بين الجهات التي تعطي الجائزة ومع أصحابه مع مع الشركة المالكة للتلفون من أجل زيادة قيمة الاتصالات يشترك كثير من الناس يعتبر ضعف شيء وفي النهاية تلقى القرعة ويفوز واحد هذا عين القمار والميسر ولتعلم خطورة هذه المسائل في حياتنا يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق لو بالهزار قال زولتا عنا لعب قمار وما لعبه يلزمه ليكفر عن إذن كلمة قمار بالتصدق فما بالك بمن, بمن قامر حقيقة وفعل إن القمار عنده شركات كبرى قمار عالم على مستوى شركات منتشرة أحيانا أشياء وهمية أنت تجيب زول رصيد وما عارفه خدته لك في, في كتة وداك تجيب زول ده شو ده ده قمار أنا ما أشك فيه لا أشك أن هذا قمار فهذه الصور من المسابقات الموجودة اللي بيقطعوا لها كبون وبيدفع فيها زول شيء دي يدفع دي يدفع ملايين بيجيبوا ثمن العربية تلتمية مرة كون يطلع ثلاثة أربع عربات يوقفوها في صينية بري شنو يعني ما بتأثر معهم الحاجة في النهاية هم الكسبوا هذا لا يجوز هذا حرام هذا ضرب من ضروب الميسري والقمار الصورة الرابعة من صور المعاملات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 بل يحتاج إلى سلسلة من الدروس ليجلس الناس ويعرفوا أنواع وصروف الربا وأتحدث عن ضرب من ضروب الربا المشاعب للناس في بيع العملات وينبغي أن يفرق زول أدىك الفريان قالت وصلين وصلت على لأهلك ما في حرمه زول قال ليك دع تشتري منه عملة أو هو داري دي ريالات وانت تبديه جنيهات سودانية إذا اتأخرت ساعة ربا بقولي عليه الصلاة والسلام لا تبيع الورقة إلا يداً بيد وهاءاً بها دون ما نظرة ما في بكرة بيع العملة ممكن دولار بعشر ألف ما في مشكلة لكن يكون في الحال كان 6 منه مئة دولار وقلت له بجيب لك القروش باقي الجنيهات السودانية حرام في الحال هذا هذا ربا وهذا ما يسمى بربا النسيئة هو ضرب من ضروب الربا والربا حرمته كبيرة وكل المال الحرام عموما يقول عليه الصلاة والسلام لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له لا يمكن أي مال بتحرام تجيب دخل على نفسك ما حفظ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 وإن الخبيث لا يمثل الخبيث. انتهى حديثه عليه الصلاة والسلام الذي أورده البيحقي في شعب الإيمان إن هذه الأحاديث تحذر من كسب الحرار ولا سيام الربا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لدرهم درهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من بضع وثلاثين زنيا أخرجه النساء وصححه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام الربا بضع وسبعون حول كم سبعين درجة أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام أجل درجة في الربا إذ من كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام أعوذ بالله إن الربا خطر خطر على مجتمعاتنا يقتل الفضيلة يجعل الإنسان في ناس يفتغروا يقول لك أنا بدي الناس وفي النهاية يرجع علي أنا مآل هذا الإنسان في الدنيا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 مطل الغني ظلم شخص عنده مال ولا يرد المال لأهله هذا ظلم قال عليه الصلاة والسلام من اختطع حق امرئ مسلم بيمينه ويمينه إما يحلف وإما قلع لأن اليمين بيطلع بها واليمين بيحلف بها إما بيمينه فقد أوجب الله عليه النار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 ومطل الغني ظلم الذي لا يرد الحقوق إلى أهلها وهذا حدث عنه ولا حرج الشيكات التي تكتب وتأخير هذه المسائل قد يكون الإنسان فعلا معسل ولكنه قد يدخل نفسه فيما لا غنى فيما هو غني عن ذلك بأن يزج بنفسه في معاملاته هو يريد الغنى الغناء الغناء السريع والسرع والسراء الكبير يستعجل لذلك ولذلك هذا ضرب من ضروب الحرام والحرام الذي يأكله الناس بدون قصد قد يكون كثير وقد يكون أكل الحرام بسبب عدم المبالات كما ورد في حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ من هذا يعني المال أم من الحلال أم من الحرام لا يبالي ولا يأتين على الناس زمان يأكلون فيه الربا عيانا ربا عديد من يتلف بمئة وخمسين ربا وفي بيعشاكات أنا لما واحد سألني والله اتخلعتها قال لي يا خاسبع أنا بدوني ناس الحكومة شيء بـ 900 مليون لكن بيسلوا الروح الزول ولحد ما الزول يدفع وأكده وبيأخروك بيمشي لدول في السوق يقول له تشتري مني الشيك يقول له جدا لكن بسعين أقلة لأنه أنا حمشي أتعب وأكوس الحكومة في التزعمائة مليون دي 800 مليون ده الشيناك تزعمائة مليون الشيك ويمشي يكوس نهذا الحكومة ويصلي على تسعمائة مليون عين الربا والحرام مال بمال وأكثر هذا مال بمال مال بمال مع تساوي السلعة والعملة لو دولار بدولار، مئة دولار, دولار بمية وخمسين دولار ربا، لكن مئة دولار بب ألف جنيه سوداني ولا ستمائة جنيه سوداني ما في أشكال، أما جنيهات وسبعمائة مليون، باتوممائة مليون هذا عين الربا، وهذا ضر من الضروب المشعة الموجودة في مجتمعاتنا أيضا، وهذا ينبغي أن ينبه عليه، ولو أني أردت أن أتحدث عن ضروب المعاملات. الممنوعة شرعا التي قد يكون فيها ضرب من ضروب أكل أموال النظم الباطل كبيع العربون بيع العربون الذي حرمه جمهور العلماء عدى المالكية الذين قالوا بأنه حرام لأنك مجتب كيف تستحيل ماله لم تعطيه في مقابل المال منفعة وتلا الإمام الشافعي وأحمد في العربون قوله تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطش ما اشتر منك تأكل الجروش كيف ما ترجع له كيف هذا لا يجوز هو أقرب إلى حرمتي لو أني أردت أن أتحدث عن أبوابي وصنوف المحرمات من المعاملات والبيوع لطالبين المقام ولكنه فتح لملف خطير أشعر أن الأئمة لا يطرقونه على المنابر والمساجد مع أن الناس حياتهم اليومية بيع وشراء وطعام وأكل وشرب ومعاملات وصنوذ من المعاملات أحيانا المعقدة أحيانا أسمع في الفتوى لمستفذ يستفذ ببعض المعاملات المعقدة ما أختار معها ولا أجد لها فتوى أو لا والله كلامك دي في كتب العلم ما فيه من شد رجعتني كتب الفقه اللي جيتوا ما فيه يعني في معاملات معقدة جدا ولكن المخرج في ذلك كله سؤال أهل العلم واسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال قلت قد تكهنت في الجاهلية تكهنت الكاهن، البقل الكف والفنجان والبعمل وبيدو على ذلك بياض مدوه البياض زمان لا جاهل. بعد فترة لا قال لي يا أخي قام مدوه البياض دخل السوق جاب أكل أدخل أبو بكر رضي الله عنه الصديق يده في فمه وجعل يتقيا يتقيا إن إخراج لخمة صعب أمر أمر بالغ في الصعوبة حتى تقيا ثم قال لو أبت أن تخرج إلا ومعها نفسي وروحي لفعلته إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به إنه التحري تحري الحلال والحرام وكانت عمره زوجة حبيب العجم امرأة صالحة تعين زوجها على الحلال وأنا أعرف كثير من الناس معادرهم طيبة جاءني فترة قبل في غضون الأسبوع الماضي قبل أسبوع شخص أعرفه رجل طيب من أهل الخير ومن أهل الصلاة في المساجد ولكنه اختلس ولكنه اختلس كان محاسبا أو موظفا في الخزينة اختلس قلت له ولكن أنت رجل طيب سبب ذلك ولده وزوجه لم يرضوا بحاله. دائرين سايفون يجيب لهم من وين؟ فجأة حفر السايفون شال من قروش الخزنة حفر السايفون شكبها شوية تاني دائرين البدا تلد بدلا مع رجلة يقوم بالامر. المرأة التائلة تولد في مستشفى خاص مستوصف ما عنده تحت ضغطها إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم أولادهم دفعوه دفعوهم مش قال لا تمشي دسري ويدغطوه في البيت هو لا يستطيع أن يرضى بقسمته ولا يستطيع أن يواجه المرأة يقول هذا حالي وأنا والله لا أدخل درهما من الحرام عليا ما قال هكذا الدين مش الصلاة الدين تحدي الحلال والحرام يقول ابن أبي الدولية في كتابه الورع لا ترك دانق تعرف الدانق الدانق أقل لوحدة في الدرهم يعني من لا ترك دانق أحب فيما حرم الله أحب إلي من خمسمائة حجة ترك ليم في الحرام والتحرز منه والامتناع تدخل عليه ده قال أحسن لي أمشأ حج خمسمائة مرة في ناس بحج خمس مئة مرة وبيابل السوق خمس مئة مرة ما ينفع لا لترك دانق مما حرم الله أحب إلى نفسي من خمسمائة حجة يا أخوان الدين الحلال والحرام الدين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الدين الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الدين يربي الشعور الذاتي والإحساس الداخلي بأنك ترفض هذه المسألة ليس ل لي ل لي ل ل يعني من الناس أو أن تطرد من الخدمة إنه شيء في دواخلك بنته القيم وأحاطه الإسلام بسيادة وتربيت عليه منذ الصغر تجد الحرام تمتنع عنه تتعفف عنه وهو في متناوليات بدون رقيب من شرطة ولا مسؤول ولا رئيس إنه إحساس الخوف والخشية من الله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 حلقا مغتازا وبتعالي وكبرياء أنت أجير أنت أجير عند هذا المسكين الذي أتاك ينبغي أن تقوم إليه وأن تعالجه إلا قدم استقالتك وافتح عياد البراك لناك أمشي أما تكون في مستشفى وتأخذ منتب وتتأفف وتتعفف وتترفع عن المسلمين هل هذه أخلاقهم هل هذا هو دينهم هل هذا في الغرض موجود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 لا بد من طرق أبواب الرزق الخفية إن أردت الرزق الوصية التوصية الثانية أن تطرق أبواب الرزق الخفية إن للرزق أبواب من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق المخرجة قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا لكن الناس عندها شك يقول لك يعني حسك من الجمعة دي طلعتها لحد الجمعة الجاية قعدت أستغفر الرزق بجيني مما قلت كده ما بجيك لأنك ما مختمع أول حاجة بتتعامل مع المسألة بنفسية مهزوذة يا أخي رسولك قال لك ما لازم الاستغفار ورب العباد قال لك الاستغفار بيجيب الرزق تاني الشكل فوق شنو ما شو تعمل طوالي ومن يتقي الله ده باب ثاني باب من أول الرزق سبحان الله آية ومن يتقي الله يجعل له في آية الطلاق الطلاق مشكلة كبيرة مشكلة اجتماعية تشعر فيها المرأة بالضيء وقد يشعر فيها أهلها بأن امرأتهم وفتاةهم وبنتهم ألقيت وأن المستقبل أمامها مظلم نزلت الآيات فارقوهن بمعروف فإذا بلغن أجلهن فأنسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ومن يتق ومن يتق الله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 كتاجر في السوق قواعد الشرط ما يساعدك لا بد من الرجوع إلى العلماء في كل مسألة أي مسألة من مسائل السوق استربت فيها أضرب التلفون بقول لهم أفتوني يا خنا معاملة معينة أبيع ولا ما أبيع أشتري ولا ما أشتري ما ما ما ما ما ما والسؤال دلالة على التحرز دلالة على التحرز معنى زر متحرز يقول عمر رضي الله عنه لا يترك الحرام إلا بأن تترك لا ينال الحلال إلا بأن تترك تسعة عشارة من أراد أن يتجنب الحرام يترك تسعة عشارة الحلال حتى يتجنب الحرام أسأل تخلي الحرام الحلال الأشرة تخلي تسعة عشارة أي حاجة فشكت حتى لو حلال أبعد مما قال من اتقى الشبهات فقد استغرأ لدينه وعرضه كالراعي يرى حول الحما ألا إن لكل ملك حما وحمى الله محارمه لا ينال الحلال إلا بترك تسع عشاره ولما سئر الحسن البصري على الرجل يأتي بالحرام وينفقه في الحلال قال كمن لطخ الثوب الأبيض بالبولج جلابية بيضوا سمحة بعدك جكشح فيها بولج ماذا تغني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة يا أيها الرسل كله من الطيبات وعملوا صالحا لا بد من السؤال عمر زوجة حبيب العجمي توقظه في جوف الليل قال الله ادعك مالا زيدي يكون ربنا اراد دخير كتير مرة تكتعينك تصحي في جوف الليل تقول يا حبيب قوافل الصالحين مضت وزادنا قليل لا يبلغنا والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل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 نحسان تعبان يقوم خائف كلام يهز الحجر يهز القلوب المؤمنة يقوم يتوضى وحافظ القرآن هو يصلي بيئة يؤذن أذان الفجر يذهب إلى المسجد يصلي بهم إمامهم ويرجع إلى البيت فإذا أراد أن يخرج للعمل المحاضرة الثانية يوميا يوميا يتذكروا يا حبيب اتق الله في معاشنا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 وتعلم القواعد وطرق أبواب الرزق الخفية التقوى والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الرزق يفتح الأرزاق وقس على ذلك أبواب كسلة الأرحام من سره أن يمسط له في رزقه وينسى له في أثره فليسر رحمه لكن دائرين الشجاحس حظيرت على الدواج بالجبر استغفار شنو؟ الاستغفار ده ده يعني دي كيف الرزق بدي كيف قل لي يا شغل أمجاد الأيام دي الأمجاد نافعة أو جيب لي رأس جدوى نعمل لنا مصنع بيطا صلصة ولا قلنا كلمني والله الأيام دي قالوا البيع سعر مرتفع ن نعمل لنا دواجن وهكذا ده الكلام حاضر زي ده ولكن والله هذا هو الحاضر هذا هو الحاضر قال عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يجعل عمله كله صلاة عليه قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك باب من أبواب الرزق صلة الأرحام بهذه النية باب من أبواب الرزق أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا